عزل من العالم يا ربي ربي هذا الضعى يا, يا, يا, يا, يا على ما بي علي يندوني من وين يندوني من وين تركض الوادم والفزع بين الدر والما من بياني سواد الضعن كل الرسوم من هو الضعن كل ما اقرب ما اشوف رايه من الشر نسوان تشا وين نزلي طول الضعع من حق هي انا اس ما تقبل العيب ذاك الضعن و هذا الضعن وين زيناب هذا الضعن ما بي عري قل من وين قل له من وين زيناب ضعن من طلع نور وذره وخيل وزلم والراية بيشفو في الشميس والقمر حايد داعي النجم براية تهيلهم قبعي وممنى وماتي استهم بناق باسي حدي مثلي الحلي اسموحني بالراية والروم قبوها عباس هدى اجهب ما شافت الناس وثمنطعيش كوكب يحيف هذي ضعن ما بيعريف قلوا لي من وين قلوا لي من Sve je nas, da boh mišač Ma in vzaj vzajk začeje vzajk Vzajljil jebbaša vrša Vzajljiv jebbaša vzajljiv Vzajljiv jebbaša بكتاها يا شبلي حسن طلعت من اللي بيط والكل وما امرها محجوبه واللي هي موجات خضرها هذا شرف ما ينوصف هاي بعين ما بيعرف Hvala voj experiencesil دولة وين جاه الخبار يمي البنيين الأربعة هذا الضعن هو الضعن هذا البقى من الفاجعة مني الزليم بسرد علي من بعد قيد وجامعة زينب تجور باخير نفس مذيك زي يا نبرجع لنبي الرسول تسمع بالشرصاح يا دوحة حسين يا النبي ايراح يا جرح ضل نزيف نزف على الضلع ما بيعرف قلولي من وين قلولي من وي ي ي ي ي. يا ويلي من سمعت بشير صاحب مصيبة كربلة يا ناس ليحسين الذباح ونذيب حتى ينصاره وهلق حتى الرضيع البحر مهيت ذبح التنبلة حر ملئ بلاروس عريان الجثير ومقاطعة بعرضي الفلئ من جسمي لي حسين بس عيز لو الراس بالأعواجيات روحي إنا بالدار صحة تبشير ليهنا وجيف هذا ضعن ما بيعرف يلوه لي من وين يلوه لي من وين صحة تلبسك يا بشير مو قلبي يتقطع غدع آية الولد تدري الولد تلا بقى قلب الوالدة لعيونه بول يمه بعه لو عين دقة يقدمهم فده قل لي من شافتي الصار يوسده بها جار Vno mi koje, je tv daj misto kobnoj stvari kobni me dari bi عن دار ينور عزيز الفيصلي